خرجوا في سرية الخبط سرية الخبط النبي خرج الجيش بسرية نحية البحرين كده وكان تموين العساكر كل عسكري شوية طمر يسافر شهر ورجع شهر كل تموينه مثلا ربع كده طمر ولا حتى ابو غريرا بيحكي بيقول فنفذ فقل الطمر قال فأمرنا أبو عبيدة بجمع الطمر الذي معنا وكان يوزع على كل جندي في كل يوم طمرة واحدة تعب الصحابة رجالة ازاي وتعبوا ايه ده راح يحال تموني في اليوم ايه طمرة قال أحد التابعين لما سمع هذا من أبي هريرة وهل كانت تكفيكم قال ليتها دامت معنى كده ايه في اني خلص الضم فكيف كنتم تصنعون قال كنا نضعها في أكوابنا ونمصوها كما يمص الصبي بدي أمنا بس بس بس يكون لها مرة واحد كين هو كل النهار معا كده سكر جلوكول يمون شوية طاقة بتاع لو كان مرة واحدة كده خلص خلص هل كانت تكفيكم؟ فأنا ليتها هذا خرص الطب فوجدوا شجر اسم شجر الخبط شجر ورق كده وخشن كانوا يعملوا ايه؟ يهزوا الأخصان الورق يقع يخدوه ويبلوه في ماء البحر المالح ويأكلونه عاملين فتت خبط ورق شجر كده خشن يبلوه في الماء المالحة ويأكلونه اوكي هي الجديه رجوله الجديه رجوله هيقول لك بقى الجيش ويوقفني في الشارع ويقول لي وانتباه واجري اه معلش بيعملوا لنا كده ما انا عايز ايه عايز اروح بكره اطبل مش لازم يعلمك الخشونه والرجوله عقبال تبقى تحارب ازاي اه وبعدين قال ثم زفر البحر زفرة فألقى لنا دابة عظيمة موج هادر ومرة واحدة كده بسمكة كبيرة هو الصحابيش عارف هي ايه قال ايه دابة كائن الموج راح راميها برضه كبير جدا عارفنا بعد كده الاسمه شوت ايه العنبر شوت العنبر ده اكبر من الطيارة اكبر من الطيارة خل العنبر خل العنبر فقالنا نعمل ناكل طب ده ميت وكلام ده قبل ما يعرفه ان ميت البحر حلال لسه ما يعرفوش ده ميت ثم أكلوا منها على سبيل الاصراض لأن ربنا قال ها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ده ميت بس هم اضطرناه هبعوا ميته أفتتنا وبدأوا يأكل مجل منهم تسعة تسعة رجالة في عينه الدياري حدة حدة ضخمة جدا حطوا ضلع من اضلاعه ومر من تحتها الراكب على قطب جماله واحد راكب على جمل على اطول جمل في الجيش قالوا كده واطول عسكاره قالوا عده عده من تحت ضلع كده ولم يمس الضلع الحاج ضخمة جدا جدا قعدوا يأكلوا يأكل م... خلاص هم مروحين ما بش أكل أخذوا منهم للحمة وقددوه ملحوه يبقى أخذوا سمك مملحه مش كده ولما راحوا المدينة حكوا للنبي قال هل معكم منه شيء قالوا أهل قال أطعمونا فأكل صلى الله عليه وسلم مش كده يبقى السمك المملح حلال بشرب انه يكون بطريقة صحية يبقى القلبه بقى والقرف اللي جواهد مملح بطريقة نضيفة كل شويه بتاع عايز يتغير احط ملح كده يعني هو النهايه يعني امر انا نفسي اعاقبه حبوش بلد لكن ما اقدرش اقول حرام اذا كان بطريقه صحيه لا يترتب عليها ضرر تيجينا احنا بقى في الجرايد الدكاتره والاطباء يطلعوا التلفزيون اليومين دول يقول لك يا اخوانا ما تاكلوش بسيخ يا اخوانا في كذا يا اخوان واحنا برده نخالف طب نخالف ليه اهل الذكر في الكلام ده الشيخ ولا الدكتور الدكتور وربنا يا اخوانا فاسالوا اهل الذكر ان اذا الدكتور قال لي دي هتضر انا اقول حرام اذا اذا كان يترتب عليه ضرر في شهاده الاطباء اذا حرام عمول بطريقه سليمه يبقى الاصل ان حلال والله عز وجل اعلى واعلم لكن لا ناكل في هذا اليوم ولا اللو... ولا بيض ولا فساء ولا نتلذذ لا نشارك فده يوم ايه كسائر الهاتف كنا في ملدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول العامة مولف ما تجيبش حلاوة يوم المولد لان ده بدعة تجيبني بقى فسيخ زي الفراعنة يقول له إله ست بيعبدوا واحدة ست يقول لك الإله ست ايه الكلام ده؟ لا نقلد لا نقلد الفراعين في الاحتفال يوم شام النسيب نحن مسلمون شرفنا سعددنا مجدنا أننا مسلمين كده؟ سيدنا عظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم اخوالنا واعمامنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي عندك حد في امه فيها الناس دي يا راجل اقسم بالله العظيم ما في نبي له أصحاب كاصحاب النبي محمد على قدر شرف النبي على الانبياء على قدر شرف اصحابه على اصحاب ايه قل هات لي نبي له صاحب كأبي بطر ده أسطورة أو كعمر أو كعثمان أو كعلي الراجل العرب الأديب يقول يقول منا الصديق وعمر الذي أغصى خيصر وكسر وغصص بالريق وعثمان الصابر على مر المديق وعليه بحر العلم العميق من من اهتز لموته عرش الرحمن صح ومن من غسلته الملائكة بماء المزل يوم التقى الجمعان والله ما للتاريخ, ما للتاريخ سوانا رسم وما له من غيرنا اسم فقد كان العالم جنابه لقد كان العالم غابة كأن عليه جنابه حتى بعث النبي من البصحاء فأشرقت لنور دينه الأرض وتهلل في السماء فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا في حكم أكل الفسيخ قولنا يا سيدي فقد تم شخص لخطبتي ولكن الأسرة فقيرة بسيطة وأهلي رفضوا لهذا السبب ولكنني كنت بوفقة لأنه على دين وعلى خلق وأقنعتهم بصعوبة في نهاية الأمر هل أنا آثمة؟ لا لست آثمة واحد عنده دين وخلق بس فطين اتقدم لي أبويا رفض أقنعت أبويا فاقتلع لك طبنا بيقول هي يقول يغنيهم الله من هل يجد الساحر توبة بعد القبض عليه آه أي واحد ساحر قبض عليه فتاب من هذا لا بس إحنا عندنا برضو يعاطر قانون الوضعي هيقول لك فتجيب لك والربين يا حبيب خلاص إنت ساحر ما تعلم بأنه ويفرض أنه ساحر فعلا وعمل سحر أزا الناس وتاب إلى الله برضو يعاطر هي المرأة الزانية في عهد النبي لبقيته أنا زانية سمها طبط لا ماشي طبطي خلاص تعالي بقى نطفارج بقى نقيم عليك الحد ماشي هل يجوز للمرتدة أن يجي على نعم ولي الأمر حكومة مش إحنا دي مش شغلتنا دي من بدعتنا يجيب العلماء الكأكابر مش إحنا برضو نحن لسه أقزان ويقيموا على الحكدة يزيلوا من دماغي الشبهة يستطيعون فإنتا الحمد لله بس فينك كرم. كانت حلقة الأمس بقناة الرحمة رائعة الله يجزي خير وكل حلقات حضرك رائعة حضي صورك ونسأل الله لك التوقيق والسداد وارجو من حضرة تأويل هذه الرؤية. انسى يا عام. انت عمان انت حصيري دي باجة. فعفهرش بتفسير قلت الكلام دا كتير. انا جاهل بتفسير اللي احنا. ما يعبنيش. انا اخصائي صحيلي. مش اخصائي نيمين. وانا لو ارضى